صنعت بنا يا رمضان، وأين نحن الآن من رمضان؟ وماذا أفادناه من رمضان؟ وماذا أفاد رمضان المسلمين عبر قرون من السنين؟ رمضان. عنوان عظيم من عناوين العبادة وعلامة من علامات التألو للمولى سبحانه وتعالى رمضان طريقة لصبغ الإنسان بصبغة الله تعالى ومن أحسن من الله صبغة لا أحد لا أحد أحسن من الله تعالى صبغة ومن صبغة الله تعالى لعباده أن جعل لهم هذا الشر الفطير كيف أثر رمضان في أخلاق المسلمين أو بالأحرى كيف أثرت العبادة في المسلمين كيف أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أثرت العبادة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أثرت العبادة في أخلاق الأوالوي من سلفنا رحمهم الله تعالى وأنت تسمع قول الله تعالى لعباده لقد كان لكم في رسول الله عزوة حسنة تعلم ماذا يعني الاتباع ماذا يعني الاتباع إن من أصول هذه الدعوة المباركة بل أولى أصولها وأولها وأعظمها التوحيد والاتباع ما التوحيد إلا ترجمة لا إله إلا الله وما الاتباع إلا ترجمة محمد رسول الله أفيماري في ذلك اليوم أحد وإذا أخذقت هذه الكلمة فإلى أي شيء يمكن أن يتصوره السامع هذه الكلمة الاتباع انظر إلى هذا الفتى ابنه السبعة عشر عاما وهو ثائر الرأس شعر منكوش انظر إلى هذا الشاب ابن العشرين وهو مطلق لحيته لكن في رقبته سلسلة وفي يده شيء وأزرار قميصه إلى منتصف بطنه. من يتبع هذا هذا من يتبع؟ <تصفيق> لما أترك وضع يده على بلاد الثلاثة تركياً كان من آثاري. تغييره للواقع والمجتمع ليفصله عن الدين تماماً، إنه بدأ ينظر لملابس الناس، يوم يحرم العمامه. طب ويا العمامه دي؟ يعني ما تؤثر؟ إيه تأثير العمام؟ واحد راضي شيخ لبس عمامه؟ إيه مشكلة؟ لا. كان تدمير لثقافة المجتمع في أبسط صورها معتاده الناس من تقدير أئمتها وعلمائها فإذا جئت أنا إلى أئمتهم وعلمائهم فحططت لك من شأنهم وأضعت لك قدرهم ودمرت لك سمعتهم وأفسدت عليك علاقتك بهم ستصل أنت إلى ماذا؟ إلى أن تلغي هؤلاء جميعاً من قائمة الاعتبار من قائمة الاتباع من قائمة الاتساء هؤلاء ليسوا لي قدوة صاحب الشعر الثائر صاحب اللحية العجيبة من يتبعه؟ كيف تتكون ثقافة مجتمع ما؟ ما الثقافة إلا مجموع العادات والتقاليد واللغة وال... والأخلاق والآداب والملابس والمطاعم والمشارب وال الذي تعرف عليها الناس والذي يستخدمونها فيما بينهم فبينما أنا أرب الناشئة على أن يروا مثال القدوة له رجلاً بلطدياً فتتعلق به الآمال وتنصرف النظرات إلى هذا البلطجي على أنه قدوة الشباب فأنا ماذا أصنع أنا بعمل أنا أدمر هذا المجتمع شيئاً فشيئاً نحن لا نحتاج إلى اعدائن بسلاح حتی يدمروا مجتمعنا نحن قادرون ان ندمر هذا المجتمع بمنتهى البسطة ان اقدم القدوات الفاسدات لكن كيف عاش النبي صلی اللہ وآلہ وسلم قدوة لأصحابه باب عظیم طيب كيف عاشا الصحابة قدوة لمن بعدهم، بل قدوة للمشركين أنفسهم. كيف كانت العبادة ذلك المحور الذي يشكل شخصية الإنسان بحيث إنه يوجه أنظار من حوله إليه، فترتقي نفوسهم بمجرد رؤية الصالحين. كان بعض أصحاب محمد بن واسع. يقولون حما الله رجل من التابع التابعين ما ننظر إلى محمد بن واسع إلا نذكر الله لا تحتاج إلا أن تنظر إلى وجهه حتى تذكر الله لكن هذا في زمان كان الإنسان يحتاج أن يذكر الله يحتاج أن يذكره أحد بالله فيبحث عن وجه رجل صالح فينظر إلى محمد بن واسع وأشباهه فيذكر الله ربما الآن مسألة اختلف الاشتراز من البقوع في الحرار والاستعداد في الترخص في كثير من المباحات والتجرؤ على محارم الله سبحانه وتعالى لا ينفع في رؤية ألف صالح وصلى الله على محمد الذي قال لما سألته عائشة أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر حكث عن الصالحين ما جئت لكن إذا كثر الخبط ماذا سيصنع هؤلاء الصالحين نعمل وين أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقوم في بيته قبل الهجرة فيصلي فتجتمع نساء المشركين وأبناؤهم ينظرون إلى هذه الصورة صورة غريبة ماذا يفعل هذا الرجل يصلي ويبكي يصعبه وينكس رأسه بين كتفين وفي حال الخشوع ويقرأ القرآن بصوته ويبكي وتثور علامات التساؤل لأي شيء يبكي هذا الرجل لأي شيء يبكي رجل أقلا والبكاء ربما يكون أكثر من النساء لضعف قلوبهم مثلا والرجال ما عرف عنهم الصرامة والشكيمة والقوة في رجل يعيط فالنساء في الجاهلية تعجبون أين الجواب؟ لما دخل المسلمون مكة في الفتح وبعدين خلاص أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جاءت هند الى ابي سفيان هند بنت عتب زوج سفيان زوجة ابي سفيان ففقلت هند لزوجها اني اريد ان ابايع محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ابو سفيان قد رأيتك تكرهين هذا الحديث اتكلمنا في الموضوع ده ليه كده انا عارف انت تكرهين هذا الرجل كد كد قد رأيت كذب هذا الحديث في الرواية قد رأيت كذب فريض تكفرين على أساس إنه شيء سيء لا على أساس على معنى الكفر يعني لا تؤمنين بهذا قد رأيت كذب ماذا قالت هند؟ قالت إيه والله صحيح هذا كلام صحيح والله ما رأيت الله عبده في هذا المسجد مثل الليلة إن كانوا باتوا تتكلم عن المسلمين بقى هي الآن تنظر إلى هؤلاء الذين جاءوا دخلوا المكة تصرفون إزاي كيف تصرفون والقوم قلوبهم بها من العطش للبيت الحرام وبها من المحبة والشوق إلى الله تعالى وبيته إلى هذا البيت الذي بناه الخليب إبراهيم عليه السلام كلهم شوق إلى أن يصفوا أقدامهم تجاه الحجر ويركعون ويقومون ويسجدون فقالت هند والله ما ما رأيت الله عبد حق عبادته في هذا المسجد تقصد البيت الحرام مثل هذه الليلة إن كانوا باتوا إلا قياما وركوعا وسجودا في رواية إن كانوا لا يأتوا إلا مصلين قياما وركوعا وسجودا ماذا صنعت العبادة في قلب هند خذ بالك أن هند هذه قتل أبوها وقتل أخوها في بدر وجاءت في أحد لما قتل حمزه أخرزت كبده من بطنه ومضغت كبده بأثنائها من شدة الكراهية كيف يمكن لهذا القلب بكل هذه العداوة وبكل هذه الكراهية في ساعات في ليلة يتحول من إن قذل النقيب مباشرة ما أثر هذه العبادة كيف صنعت؟ هذه العبادة في الناس كيف أضطرت فيهم كيف غيرت في أحوالهم في كتب الأثار يروي أسلم مولى عمر يقول نزل رفقة من التجار بالمدينة فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن ابن, حو... ابن عوف هل لك في أن نحرس القوم هذه الليلة فقال نعم فذهبوا يحرسونهم ويصليان أخرز حفظ ابن كثير بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال عثمان بن عفا وأخرجوا لأسانيدة صحيحة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالقرآن في ركعة عند الحجر الأسود في الحج وعن زوجي عثمان رضي الله تعالى عنها لما قتل عثمان قال قتلوه والله إنه لا يصلي بالقرآن في ركعة في ليلة ثم تسمع رجلا مثل عبد الله بن مسعود وهو يقول لك لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار هذا الذي يقول ذلك كيف كانت عبادته يقولون كان يصلي يسمع له دوي كدوي النح. هل أخدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأكابر والشيوخ أم عن الشباب الصغار أم هل نتذكر كيف كان أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيع بن العالية وقبيصة بن ذؤيب ومحمد بن سيرين وخواته والطبقات التي بعد هؤلاء انزل درجة. سليمان بن طرخان التيمي وسليمان بن وسعيد بن جبير و... قد يكون الشباب اليوم نحن معنا في المسجد ما شاء الله جماعة كبيرة من الشباب لكن من قطوة هؤلاء؟ من يتبعون؟ هل يعرفون سليمان التيمي بقدر ما يعرفونه غيره؟ والله أنا أجيل بال... يعني هذا المكان الطيب عن أن أذكر غيره لكن ليستحضر كل واحد منكم قدوات الشباب في هذه الأيام من لعب الكرة أو من المغنين والمطربين ومن كذا, ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا الذين يقلدون في قصات شعورهم وفي أثوابهم وفي كلماتهم التي يتناقلونها إلى آخر كل هذا هل يعرفون سليمان التيمين؟ أو من قبله أو من بعده اتباعه اتباعها به كلمة عظيمة جدا لكننا بتحتاجه إلى أن يعني تعطى لمن يستحق والذين يستحقون ذلك هم الذين زكاه الله إنما نتبع من زكاه الله لا من زكته عقول عفنة إنما زكى الله تعالى أصحاب رسوله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء الذين رضوا عن الله ورضي الله عنهم هم الذين يتبعوه حقا سليمان التيمي هذا خمر عجيب وأنا طبعا يعني أستأذن المشايخ يعني أن أزيد شيئا عن المعتاد في الدروس قد اذن لحضراتكم ماشي يا سيد ولا اقول لك اقول لك في هذا الامر استاذ لحضراتكم اي شيء تصبرون معي شيئا سليمان كان له زوجتان فكان يقسم الليله اهلاتا عليهم كان لهم مؤذن يقال له معمر فجاء معمر يوما بعد العشاء فسمع سليمان يقرأ في المسجد فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا هذا الذي سمعه منه وبعدين انتحى جانبا خف الناس في المسجد انصرف الناس في المسجد وانصرف معمر مؤذن سليمان ومضى ورجع فجر فوجد سليمان لا يزال قائما اقترب منه فسمعه يقرأ فلما رأبه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا هذا سليمان هذا الذي با احیاء كله بآیت ولده, آه... ولده معتمر ابن سليمان وكان ایضا من اهل العبادة يقول لمحمد بن عبد الأعلى الذي يروي عنه هذا الاثر يقول والله لولا مكانك مني ما حدثتك بهذا الحديث مكة أبي أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. خذ بالك ده البيت أبوك وأمك دي التربية هي من سيخرج لنا من أبنائنا كيف سنخرج أبنائنا الأجيال اللي طلع ديت من تراه من الآباء والأمهات القضية قضية صورة ظاهرية لأننا نحتاج إلى حقائق يتربى عليها أبناؤنا يرن الدين عيانا أبو يصلي الله ولد يحدث عن أبيه وذا على إنه حديث لولا ما تهمك مني ما حدثتك هذا الحديث سر الولد يرى أداه منذ أربعين سنة ما يتوضأ ما يستعمل الماء للوضوء بين العشاء وبين الفجر أي عجل من العجل يمكن أن تراه في أصحاب رسول الله وفي أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق لهم أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنين الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمن كان متبعا ومن كان مقتديا فليقتدي بهؤلاء وإلا فتبا والله لكل صورة من صور الاتباع التي يعيش عليها الناس في زماننا كيف يمكن أن نطهر صفوفنا من الفساد كيف يمكن أن نطهر صفوفنا من الأخلاق السيئة كيف يمكن أن نطهر بيوتنا من وسائل الانحراف؟ ویسکنی جدًا ان احکی لهم عن شباب يخطبون بنات الناس ويقعون عليهم في الحرام فاین هزا الابد؟ واین هذه الام؟ واین ولماذا اجتراء الفتاة والفتاة على محارم الله سبحانه وتعالى ثم يأتي واحد من الناس يبتی وينتحن ويقول أنا الخطوة التي قبلها من الوقوع في الحرام في سدود وحواجز كثيرة جدا كلها سقطت تخيل انت بقى في الفلوس والمال طب تخيل في اللسان أخبروا ايه تخيل في الأسماع وفي الأبصار تخيل في وسائل التواصل الحديثة وشوار الفتيان مع الفتيات ربما تجل من المزور الحرام ويجد انه ليس فيه شيء وان ده مجرد تعارف ودي علاقه بريئه ودي صحبه طيبه وربما قال قائل يعني متهوكا ده في سبيل الله كمان في سبيل الله آه لما تضيع العباده وتضيع القدوه وتموت معالم الصلاح او تقل لن تموت الحمد لله لن يزال في هذه الامة من يقوم فيها بدين الله عز و ويحرس الثغور حتى يقضي الله بأمره لكن هؤلاء بالنسبة للرم قليل والقل هذه لست في مصلحة الامة اذا كنا نتكلم عن مصلحة هذا المجتمع وعن صورة يعني آآ آآ آآ الامن كنت تريد أن تتكلم عن أمنك الشخصي وأمن أبنائك وأمن زوجتك وأمن أبيك وأمك إذا كنت تتكلم عن الأمن في الطريق إذا كنت تتكلم عن الأمن في الطعام إذا كنت تتكلم عن الأمن في الماء لن يكون هذا الأمن إلا من بوابة الصلاح والإصلاح أما بوابات الفساد الأخلاقي والديني وغير ذلك المفتوحة علينا فلن يكون لها حل إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تمكين أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الدعوة إلى الله من القيام بحقهم فلو أنك منعت هؤلاء لن يكون هناك صلاح ولن يكون هناك أصلاح العبادة في رمضان تقرب المسافدين المؤمنين محاولة نضع يعني عقد باید باید نا فی رسم طریق التناصح ورسم آآ آآ آآ آآ آآ بيننا جميعا من أجل أن تنجو السفيلة على الأقل فيما نقدر عليه. والله تعالى من وراء القصد وهو يد الحمد لله. باید نمید